بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير نشكركم بداية على اجتماعكم ومجيئكم إلى هذا الدرس ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى في الجلسة الماضية قد اتفقنا على أن نتدارس فيما بيننا السيرة النبوية وقبل أن نبدأ بدراسة أو بتدريس كتاب نور اليقين في السيرة النبوية أحب أن أتحدث إليكم اليوم عن السيرة النبوية في مقدمة تشمل عدة نقاط أو أربع نقاط أو النقطة الأولى هي لماذا ندرس السيرة النبوية؟ ما هي ضرورتنا لدراسة السيرة النبوية؟ النقطة الثانية هي ما الذي نكتسبه من دراستنا للسيرة النبوية؟ النقطة الثالثة أحبتي هي فوائد دراسة السيرة النبوية ما هي؟ الفوائد التي نكتسبها من دراستنا للسيرة النبوية في فهمنا للإسلام ككل والنقطة الرابعة هي مراحل دراسة السيرة النبوية أو السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي معا السيرة النبوية علم مثل العلوم الأخرى كما أن للعلوم الأخرى مصادر، كذلك السيرة النبوية لها مصادر، من أين جاء علم السيرة النبوية؟ مثلا القرآن الكريم جاء من الله، الحديث النبوي هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الفقه هو اجتهادات العلماء استنباطات العلماء والتفاهم علماء الأمة لنصوص الشريعة ومصدرها هي نفس النصوص ما هي مصادر سيرة النبوية ومن أين جاءت السيرة النبوية هي نعتبرها النقطة النهائية في هذه المقدمة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في المستقبل لنواصل دراسة كتاب نور اليقين إن شاء الله تعالى فيما تتيسر لنا من الجلسات إن شاء الله في المستقبل النقطة الأولى هي لماذا ندرس السيرة النبوية؟ نحن بفضل الله تعالى مسلمون ومجاهدون في سبيل الله تعالى خرجنا مجاهدين ومهاجرين لخدمة هذا الدين للدفاع عن هذا الدين للدعوة إلى هذا الدين للتطبيق هذا الدين في حياتنا أو في مختلف أبعاد حياتنا السياسية والاجتماعية والخلقية وغيرها من الجوانب بما أننا مسلمون وبما أننا نعمل للإسلام وبما أننا نضحي في سبيل الدفاع عن الإسلام يجب علينا أن نفهم التاريخ هذه الأمة نفهم تاريخ هذه الشريعة نفهم تاريخ هذا الدين نفهم الكيفيات والمراحل التي مر عليها هذا الدين حتى وصل إلينا نحن مسلمون بفضل الله تعالى والسيرة النبوية وهي منطلق إسلام الأول مبدأ هذه الأمة مبدأ تاريخ هذه الأمة إذا تعرفنا على السيرة النبوية وتعرفنا على التاريخ الإسلامي وتعرفنا على المراحل التي مر عليها المسلمون في حياتهم السياسية والعلمية والأدبية والخلقية وتعرفنا على الأحداث التي قد مرت عليها هذه الأمة في تاريخها الطويل نكتسب خبرة في التعامل مع هذا الدين نكتسب خبرة في التعامل مع أهل هذا الدين نكتسب خبرة في فهم هذا الدين وفي تطبيق هذا الدين لذلك نحن نفتقر إلى دراسة السيرة النبوية مثل ما نفتقر، مثل ما نحتاج، مثل ما نحن بحاجة إلى دراسة القرآن الكريم إلى دراسة الأحاديث النبوية، إلى دراسة الفقه الإسلامي إلى دراسة كتب الأخلاق وغيرها من معارف الإسلام هناك نقاط معينة هي تبرز أهمية دراستنا لسيرة النبوية النقطة الأولى أحبتي هي أن السيرة النبوية هي سيرة أعظم إنسان في هذا الكون السيرة النبوية هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل إنسان على وجه الأرض على الاطلاق وبما أن السيرة هي سيرة أعظم إنسان فهذه الدراسة أو دراستنا لهذا الموضوع يفتح علينا أو تفتح علينا المنافذ والمدارك لأفضل درك العظمة النبوية في مختلف جوانب حيات النبي صلى الله عليه وسلم إذا درستنا سيرة النبوية ندرك عظمة رسولنا صلى الله عليه وسلم ندرك عظمته في النبوة ندرك عظمته في التعليم ندرك عظمته في الصبر ندرك عظمته في بناء الأمة ندرك عظمته في مواجهة الجاهلية ندرك عظمته في القتال والدفاع والجهاد ندرك عظمته في إنشاء الأمة التي هي تكون آخر أمة وهي وارثة الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام من أين, من أين نفهم من أي أو أين ندرك أين ندرس جوانب هذه العظمة هي نجدها مجموعة أو مجتمعة في السيرة النبوية إذا أردنا أن نعرف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في جانب معين من الجوانب ربما مثلا في الجانب التشريعي الفقه الإسلامي هذا جانب ولكن الفقه الإسلامي لا يعطينا معلومات عن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسيات النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشائه للإنسان المتحضر المتقدم هذه لا نجدها في الفقه الإسلامي لأن الفقه الإسلامي ليس مجاله هذا إذا أردنا أن ندرك عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال والجهاد ومجابهة الجاهلية وفي الحروب وفي الدهاء الحربي ممكن في الكتب القتالية والكتب الجهادية نجد هذا الموضوع ولكننا ربما لا نجد الجوانب السياسية الجوانب العمرانية الجوانب التعميرية الجوانب الأخرى التي عظمت النبي صلى الله عليه وسلم فجميع جوانب وجميع أبعاد العظمة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ندركها وندرسها مجموعة في علم السيرة النبوية وكلما أدركنا كلما فهمنا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ازداد إيماننا به توثقت صلتنا به ازداد اعتمادنا وثقتنا به اطمأننا مما تركه لنا من دين من شريعة من خلق من سياسة من نهج من كلام من طرق للتعامل مع البشرية لأنه هو يكون في ذلك الوقت أسوة لنا وهذا ما يريده الله تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن متى يتأسى الإنسان بغيره؟ متى يقتد الإنسان بغيره؟ إذا وجده أعظم منه إذا وجده أولى منه بالتقليد إذا وجده أعلى منه بالتأسي إذا وجده أولى منه بالفهم وكلما كان المثال أعلى وأعظم وأكمل وأشمل في ذهن من يقتدي بذلك المثال يكون تأثير ذلك المثال في هذا الذي يقتدي به أو يتأسى به أعظم في إيمانه بذلك المثال في تأسيه به في متابعة خطواته في العمل بتعاليمه وهذا معنى التأسي ندرك عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في علم السيرة النبوية وإذا أدركنا الجوانب المختلفة للعظمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ وفي الدعوة وفي الصبر وفي الجهاد وفي بناء الأمة وفي التعامل مع البشر مسلمهم وكافرهم وفي شت الأمور الأخرى وفي شتى المجالات الأخرى وهناك نكون قد, قد أشبعنا نفوسنا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك نكون قد تشربنا حب النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا في جميع جوانب الحياة الإنسانية النقطة الأخرى أحبتي هي لماذا ندرس السيرة النبوية؟ ندرسها لأنها النسخة التطبيقية العملية التنفيذية لهذه الشريعة. الشريعة الإسلامية وهي اجات من الله تعالى من عند الله تعالى القرآن جاء من الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بعوث من عند الله تبارك وتعالى الله تعالى بعثه نصوص مجردة عن التطبيق وعن المثال وعن الممارسه هذه نجدها في النصوص الشرعيه نجدها في القرآن نجدها في الاحاديث نجدها في فهم السلف سلف لسلف هذه الامه ولكن أين نجد تطبيق هذه النصوص؟ أين نجد تطبيق هذه التعاليم؟ أين نجد النماذج الحية الواقعية العملية لهذه التعاليم التي جاءت من عند الله تعالى؟ هذه نجدها في السيرة النبوية هي ربما نجد جانبا منها في الفقه الإسلامي ربما نجد جانبا منها في فهم كتاب الله تعالى في التفسير ربما نجد بعضا منها في دراستنا للأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم ربما نجد بعضا منها في كتب وفي معارفة أخرى ولكن النسخة الشاملة بجميع جوانبها سواء كانت تعليمية أو تعبدية أو سياسية أو قتالية حربية أو نفسية روحية معنوية إنسانية هذه نجدها بشكل كامل وشامل بجميع أبعادها وأطرافها في علم السيرة النبوية وهذا من أعظم فوائد دراسة السيرة النبوية أن نرى ونشاهد بأعيننا النسخة التطبيقية العملية لنصوص شريعتنا ولأحكام شريعتنا متمثلة في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الرعيل الأول من هذه الأمة في أعمال النشأ الجيل الذي رضي الله عنهم ورضوا في أعمال الجيل والنشأ الذي أنشأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برعايته وبتعليمه المباشر لهم وبمخالطته معهم كنبي كوالد كقائد كمعلم كإنسان كإمام كتاجر كمثال كامل في جميع جوانب الحياة البشرية هذه نجدها في السيرة النبوية النقطة الثالثة هي يا حبتي لماذا ندرس في سيرة النبوية؟ لنعرف الرعيل الأول لهذه الأمة لنعرف أخلاق الرعيل الأول أخلاق الجيل الأول أخلاق النسل الأول من هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم السيرة النبوية هي سورة كاملة عن اسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تآخي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناصرهم فيما بينهم عن تلقيهم لأحكام الإسلام وعن تطبيقهم لهذه الأحكام عمليا في حياتهم الاجتماعية والانفرادية وغيرها من أبعاد الحياة المختلفة هذه كلها نجدها في النبوية وهي خلاصة حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا يهمنا معرفة حياة الرعيل الأول أو الجيل الأول وهم جيل رضي الله عنهم لماذا يهمنا هذا؟ لماذا هو مهم؟ ما هي أهمية معرفة حياة أولئك الناس لأنهم مثال في الإيمان يقول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا في هذه الآية ربنا تعالى يخاطب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فإن آمنوا أي إن آمن الناس بمثل ما آمنتم به لا يقول بمثل ما آمنت به يا رسولي يا نبي لا يخاطب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة بمثل ما آمنتم به أي يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانكم هو المعيار إيمانكم هو المقياس إيمانكم هو المثال الكامل إيمانكم هي النسخة المقبولة من الإيمان لدي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم الله تعالى يخاطب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضميرتم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ولأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نجوم الهدى لهذه الأمة هم هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم وهم الذين فهموا هذا الدين على مراد الشارع وهذه نقطة مهمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الدين كاملا على مراد الشارع أي على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا فيما منه فلو على سبيل المثال على سبيل الافتراض لو أخطأ أحد منهم في فهم أو في عمل أو في تطبيق في خطأ اجتهادي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسكت على هذا الخطأ لم يكن الله تعالى ليتغافل عن هذا الخطأ لذلك هم نشأوا تحت رعاية الله تحت رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا هذا الدين على مراد الشارع على مراد الله تعالى وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فهمهم وإيمانهم هو النموذج المقبول المطلوب الكامل المثالي في الإسلام أين نفهم حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفهمها ونجدها في السيرة النبوية كيف أسلموا كيف هاجروا، كيف تحملوا المشقة في سبيل الإسلام كيف دافوا عن الإسلام، كيف فهموا، كيف أنشأوا الدولة كيف غزوا، كيف قاتلوا، كيف سادوا البشرية كيف نشروا الإسلام إلى بقاع الأرض كيف عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنشأوا مجتمعا مثاليا يظل ويبقى مثاليا إلى يوم القيامة هؤلاء الناس هم المثال هم النموذج وهذا النموذج أين نجده هذا لا نجده في كتب الفقه هذا لا نجده في كتب العقائد هذا لا نجده في كتب التفسير ربما نجد معلومات متشتتة متفرقة عنهم ولكن ككل ال كانت خشاملة نجدها في السيرة النبوية ولا نجدها في العلوم الاخرى وإ كانت موج هي جزئياتها. في, في العلوم الأخرى أيضا ولكن النسخة الكاملة الشاملة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسياسة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدولة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لجيوش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لفهمهم للشريعة لرؤيتهم للملائكة لمعايشتهم للملائكة اختلاطهم بهم هذا نجده في الفترة النبوية التي يتحدث عنها علم السيرة النبوية أحبتي ما هي فوائد دراسة السيرة النبوية؟ أي نحن كعلماء كطلبة العالم كمجاهدين كمن يريدون أن يقول للناس قول الحق من يريدون أن يهدو الناس أن يكونوا هداة شموع هداية في هذا الظلام الحالك في زمن الفتن في آخر الزمان ماذا نكتسب من السيرة النبوية ما الذي يعطيه لنا هذا العلم المبارك أولا الفائدة الأولى التي نستفيدها من دراستنا للسيرة النبوية هي معرفة الظروف والأحوال التي نزلت فيها الآيات والأحكام ومعرفة الظروف والأحوال والبيئة التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم كنبي ورسول إلى هذه الأمة الأحوال الظروف الزمن المكان الحالات السياسية الاجتماعية الخلقية، الأوضاع، الملابسات هذه كلها أين نجدها؟ نجدها في السيرة النبوية فإذا فهمنا الأحوال أحبتي انتبهوا إلي إذا فهمنا الأحوال والأوضاع والكيفيات والروح العامة لذلك العصر ندرك ما يطلبه منا النصوص أو ما تطلبه منا النصوص نصوص الشريعة إذا فهمنا وإذا شع... إذا تصورنا في أذهاننا ذلك الزمن بظروفه بأحواله بفقره بغناه بصعوباته بسهولاته بجباله بوديانه بهجراته بغزواته إذا فهمنا تلك الحال هناك ندرك الكيفية من نزول الآيات القرآنية ومن ورود الأحاديث النبوية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعطينا فهم أو إدراك تلك الأحوال نفهم الآيات والأحاديث على مراد الشارع نفهمها كما كانوا يفهمونها لا نختلق من عندنا فهما آخر لتلك النصف الآية الفلانية نزلت في الغزوة الفلانية وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحال الفلانية وكان الصحابة رضي الله عنهم في الظروف الفلانية والملابسات والأحوال كانت لنزول هذه الآيات أو كما يسميها علماء التفسير شأن النزول أو أسباب النزول هذه كلها ندركها من السيرة النبوية لأنها تحكي لنا تلك الأوضاع تحكي لنا عن تلك الأوضاع عن تلك الظروف عن تلك الأحوال عن تلك البيئة عن, عن تلك الروح التي كانوا يعيشونها في ذلك الزمن فتعاملنا مع النصوص الشرعية يكون. وعلى مراد الشارعي عن طريق إدراكنا وفهمنا لأوضاع الصحابة رضي الله عنهم ولأحوال أهل المدينة أهل مكة فتعاملنا مع نصوص الشريعة يكون وفقا لتعاملهم مع تلك النصوص معرفة الظروف والأحوال التي نزلت فيها الآيات القرآنية ونزلت فيها الأحكام الشرعية وجاءت فيها الأحاديث النبوية فمعرفة أحوالها وأوضاعها وظروفها وملابساتها تعيننا على فهم تلك النصوص وعلى التعامل الحسني على التعامل المناسب على التعامل الأمثل مع تلك النصوص النقطة الثانية من فوائد سيرة النبوية هي أحبتي معرفة المخاطبين الأول الذين تلقوا الأحكام الإسلامية والأحكام الشرعية وكيف تعاملوا معها المخاطبين الأول أول من خوطبوا بهذا الدين أول من خوطبوا بهذه الأحكام ثم بعدما خوطبوا بهذه الأحكام وبعدما تلقوا هذه الأحكام كيف طبقوها في حياتهم؟ كيف نفذوها في حياتهم؟ كيف صنعوا منها مدنية؟ كيف صنعوا منها حضارة؟ كيف صنعوا منها دولة؟ كيف صنعوا منها جهادا؟ كيف كونوا منها علوما؟ كيف أصبحوا بها أساتذة للإنسانية؟ فمعرفتنا للمخاطبين الأول لهذه النصوص يوضح لنا كيفية التعامل مع تلك النصوص لأننا نجد أمامنا مثالا نتعامل مع هذا النص لأن المخاطبين الأول تعاملوا كذا نفهم هذا النص لأنه الصحابة رضي الله عنه فهموا هذا النصح هكذا فمعرفتنا للرعيل الأول معرفتنا للمخاطبين الأول ومعرفة تعامل أولئك الناس مع النصوص الشرعية يجعل أمامنا نبراسا لمعرفة التعامل الأمثل والتعامل المناسب مع النصوص الشرعية سواء كانت في الأحكام في الاخلاق في السياسة في غيرها في بناء الدولة في جميع مجالات الحياة أحبتي الفائدة الأخرى هي معرفة أسباب النزول نحن بحاجة أن نفهم الآية القرآنية وأسباب النزول هي توضح لنا مراد تلك الآيات ربما يتبادر إلى ذهن القارئ معنى المتبادر من هذا النص إلى ذهنه ولكنه لا يكون المراد المطلوب لدى الشارع وفي ذلك مثال يذكره العلماء وهو أن بعض الصحابة أو بعض التابعين كانوا يقوموا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وكانوا يستشهدون بها بأن نفر القليل لا يجوز لهم أن يلقوا بأنفسهم في صف الكفار وأن يدخلوا إلى داخلهم ويجب عليهم أن يوازنوا القوى وأن يفكروا في القوة وفي الضعف وأن تجنبوا الفدائية أو التهور في الفدائية في هذه الأمور كانوا يتحدثون فيما بينهم بمثل هذا الكلام وكان الصحابي أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنهم يقول لهم يا أيها الناس إنكم لا تفهمون هذه الآية على مراد الشارع إنها لم تنزل فيما تتحدثون عنه أو بيئ فيه وإنما هي نحن جماعة من الأنصار نحن الأنصار آوينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدنا معه أقمنا معه الدولة هذه الألفاظ ليست ألفاظ الصحابية وإنما هي المعاني التي تعبر عن ألفاظ ذلك الصحابية الجليل رضي العامة وبعدنا استقر أمر الإسلام وقويت شوكته وقامت دولته وانتشرت الجوش الإسلامية في أقطار الأرض ودحر الكفر وقضي عليه في جزيرة العرب فقال بعضنا تعالوا نصلح أمر دنيانا أمر زراعاتنا أمر بساتيننا أمر تجاراتنا أمر بناء بيوتنا وتعميرنا شيء مثل هذا فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك أي لا تتركوا الجهاد لأن ترككم للجهاد وانشغالكم بالدنيا وبأمورها وبالتجارة وبالزراعة وبغيرها يجعلكم في مهلكة يجعلكم في الهلاك فالمهلكة أو التهلكة هي الترك للجهاد والانشغال بالدنيا التولي عن الجهاد من أين جاء هذا الفهم المستقيم وكيف انتفى ذلك الفهم الذي لم يكن على مراد الشارع هو بمعرفة نزوع أسباب النزول أسباب النزول كما أن للآيات أسباب النزول كذلك هناك أسباب وظروف لورود الأحاديث النبوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش بين الصحابة كان يرى منهم الأمور والشؤون فيقبل البعض ولا يرضى بالبعض يمنع هذا ويأمر بهذا يأمر هذا ويمنع هذا وينهى ذلك وهكذا ولكل أمر من الأوامر ولكل نهي من النواهي وهناك سبب وهذه الأسباب معظمها وقد ذكرت في السيرة النبوية إذا تشربنا السيرة النبوية أو معلومات السيرة النبوية يسهل علينا فهم الآيات القرآنية وفهم الأحاديث النبوية فهناك إذا كنا نفتي مفتي ان شاء الله على صواب وإذا كنا نشرح ونترجم القرآن الكريم ونبني عليها الأحكام ونرشد بها الناس فيكون فهمنا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية فهما مستقيما ومن أين تأتي هذه الاستقامة هي تأتي من فهمنا لأسباب النزول وأسباب النزول هي معظمها قد ذكرت في السيرة النبوية وكذلك نفهم من السيرة النبوية إلى جانب أسباب النزول وإلى جانب أسباب ورود الأحاديث على رسال الرسول صلى الله عليه وسلم نفهم تطور وتكامل هذه الشريعة في بدايتها كانت في شكل معين حين كان الأمر في مكة وحين كان الأمر في السنوات الأخيرة من العهد المكي كانت الشريعة قد اتخذت شكلا جديدا متكاملا نوعا بعد الهجرة النبوية إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم الشريعة الإسلامية قد اتخذت مظهرا وشكلا آخر جاءت فيها التكليفات التكاليف الحج الصلاة الزكاة الجهاد القطاع الولاء والبراء أمور أخرى هذه كلها جاءت بينما لم تكن هذه موجودة في العهد المكي فالتطور وتكامل الشريعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله عنه هذا من أين نجده, أين نجده؟ من أين نتعلمه من علم السيرة النبوية والنقطة الأخرى هي أحبتي هي معرفة النهج في بناء الأمة وفي العمل السياسي والعسكري والدعوي وغيره للإسلام نحن نريد أن نعمل للإسلام عملاً عسكرياً نحن نريد أن نعمل للإسلام عملاً سياسياً نحن نريد أن نعمل للإسلام عملا تعليمياً دعويا شعوريا. نحن نريد أن نبني دولة على أي نموذج نقيص أعمال على أي أسس نضعه دولتنا نقيم دولتنا كيف نتعامل مع الناس في الدعوة في القتال كيف نتعامل مع الشعوب الإسلامية غير إسلامية مع الأعداء مع الأحباب مع المتحالفين مع المحاربين مع غيرها نحن بحاجة إلى التعامل في عقدنا مع من نختلط بهم مع من يحيطون بنا مع من نحيط بهم مع من يعيشون في كنفنا مع من نعيش بجوارهم فهذه الأمور كلها يجب أن تكون هي على أسس إسلامية وأن يكون هنالك أمامنا مثال نقيس عليه أمورنا نستند إليه في اتخاذنا للقرارات هذه القرارات من أين نتخذها إلى ما نستند, إلى ما نستند في قراراتنا السياسية؟ أو أين ذلك النهج الكامل الذي ارتضاه الله تعالى لهذه الأمة؟ هو في السيرة النبوية نهج العمل للإسلام سياسياً وعسكرياً ودعوياً وتعليمياً وروحياً معنوياً إرشادياً هذا النموذج الكامل هو للمنهج ككل هو موجود في السيرة النبوية أحبتي ما هي مراحل دراسة التاريخ الإسلامي أو مراحل معرفة ما مرت بها هذه الأمة في حياتها؟ أي بمجموعها أربع أو خمسة مراحل تقريبا العهد الأول أو المرحلة الأولى هي العهد الجاهلي أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كتب أو مقدمات في كتب السيرة النبوية قد تحدثت عن العهد الجاهلي عن الجانب العقدي في العهد الجاهلي عن الجانب الخلقي في العهد الجاهلي عن الجانب العسكري في العهد الجاهلي عن الجانب الاقتصادي في العهد الجاهلي عن جوانب اخرى كثيرة ولماذا تحدث اولئك العلماء في كتبهم لسيرة النبوية عن العهد الجاهلي لماذا ذكروا العهد الجاهلي لان الانسان ما لم يرى الظلمة لا يعرف قدر النور لأن الإنسان ما لم يجرب العطش لا يعرف قدر الارتواء قدر الماء لأن الإنسان ما لم يكابل الآلام لا يعرف قدر الراحة لأن الإنسان ما لم يعش في الخوف في الضعر لا يعرف قدر الاتمئنان من لم يقاسي البرد لا يعرف قدر الهواء الدافئ فلكي يعرف الناس التحول الذي التغيير الذي أحدثه الإسلام في البشرية ينضغي لهم أو يجب عليهم أن يتعرفوا على حالتهم الأولى ليدركوا الفرق في الحالة الثانية كيف كانوا وكيف صاروا من كانوا ومن صاروا في جميع مجالات الحياة فلكي يدرك الناس حجم التغيير قدر التغيير قدر البناء الذي جاء به الإسلام يجب أن يتعرفوا على الدمار على الظلام على الجاهلية على الظلم على الانحراف على الانحطاق بشكله الكامل حتى يدرك المرحلة والكمال الذي أوصل إليه الإسلام والناس فالعهد الجاهل ان شاء الله سوف نمر عليه وهناك كتاب تحدث بإيجاز وبأسلوب شيق مناسب جدا الشيخ أبو الحسن علي النذوي رحمه الله تعالى وأدخله فسيحة جناني كتاب جيد جميل جدا جدا وهو من أشهر كتبه تقريبا وقد ترجم إلى عشرات اللغات في العالم وهو كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط الأسلمين في ذلك الكتاب يتحدث الشيخ أبو الحسن علي النذبي رحمه الله تعالى عن الأهد الجاهل عند اليونان عند الرومان عند الفرس عند الهنود عند العرب عند غيرهم من الأمم عند الصينيين عن اعتقاداتهم عن سياساتهم عن مجموعة حياتهم وبعد ذلك يأتي بذكر التغيير الذي أحدثه الإسلام في البشرية جمعاء بعد العهد الجاهلي يأتي العهد المكي للنبي صلى الله عليه وسلم أو وبعد ذلك يأتي العهد المدني وبعد ذلك يأتي عهد الخلافة الراشدة الذي هو تتمة للعهد النبوي عهد الخلفاء الراشدين هو تتمة للعهد النبوي لأنه عهد الجيل الذي عاشوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا نزول الآيات ورأوا شاهدوا الملائكة واشتركوا في الأحداث التي تكونت منها أو تكونت في نتيجتها هذه الأمة بعد ذلك يأتي عهد التاريخ الإسلامي الذي يبتدأ بالعهد الأموي ثم العهد العباسي ثم عهد الدول بعدما تفرقت الدولة الإسلامية الواحدة إلى عدة دول صغيرة في الشرق وفي الغرب وفي الأندلس وفي أفريقيا وفي غيرها وبعد ذلك نمر إن شاء الله بإذن الله تعالى إذا وفقنا الله تعالى على عهد الحروب الصليبية ثم الحروب الاستعمارية أو العهد الاستعماري كيف استطاع الأوروبيون أن يستعمروا العالم الإسلامي نسيطروا على العالم الإسلامي في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا وفي غيرها كيف غيروا أحوال العالم الإسلامي من صلاح إلى فساد من تدين إلى انحراف من استقلال إلى الذيلية والعبودية للغرب وتأثيرات الاستعمار الغربي الأوروبي والشرقي الروسي على بلاد العالم الإسلامي سواء كانت في العالم العربي أو في بلاد ما وراء النهر التي يسميها الناس بلاد آسيا الوسطى وغيرها من البلاد الإسلامية سواء كانت في أفريقيا غيرها من البلاد الإسلامية هي كلها اسمها اسم هذه المرحلة عهد الاستعمار وهو يمتد قرابة مئة سنة تقريبا أو مئة وخمسين سنة أو مئتي وخمسين سنة كما استمر وطال في الهند و130 سنة كما استمر وطال في الجزائر وفي بلاد الغرب الإسلامي وتأثيرات الاستعمار الغربي عن النواحي المختلفة لحياة الأمة الإسلامية السياسية الجانب السياسي الجانب العسكري الجانب التعليمي الجانب الشعوري الديني الخلقي الجانب الاقتصادي الجانب التعامل العالمي فهذه كلها تأتي تحت فصل او باب عهد الاستعمار بعد ذلك ياتي او تاتي الحلقه الاخيره لدراسه التاريخ الاسلامي وهي حلقه حاضر العالم الاسلامي أي الظروف والاوضاع والأحوال التي يعيش فيها المسلمون يعيش فيها المسلمون في هذا الزمن اينهم حاكمون وأينهم محكومون أينهم أقوياء أينهم ضعفاء أينهم في حريه وأينهم في الذليه والعبوديه أينهم في الحروب أينهم في الأمن كيف ما هو الوضع الديني عندهم ما هو الوضع الأخلاقي عندهم الوضع الاقتصادي الوضع العسكري ما هي أهم قضايا المسلمين في هذا الزمن قضية أفغانستان قضيه فلسطين قضيه قبرص قضيه شيشان قضيه كشمير قضايا أخرى ساخنه في هذا في هذا شغلت العالم الإسلامي وشغلت أذهان العلماء وأفكار العلماء وكتبت فيها الأقلام وامتلأت بها الكتب هذا الزمن يجب أن نعرفه لأننا نعيشه وإذا لم نعرف هذا الزمن زمن حاضر العالم الإسلامي لا يمكننا أن نتخذ قرارات صائبة ولا يمكننا أن نتعامل مع ابناء هذا الزمن تعاملا مناسبا لا يمكننا أن نميز أصدقائنا أم أعدائنا لا يمكننا أن نميز من يتحالف معنا مع من عن من يحاربنا فمعرفتنا للوضع معرفتنا لتاريخ هذه الأمة معرفتنا لتجربة هذه الأمة معرفتنا لأسباب ارتقاء وانحطاق الأمم والدول والحركات معرفتنا لتكون الدول وتشتتها وتفتتها هذا كله يكون فينا استعدادا للقيادة للتعليم للدعوة للإرشاد لمقاتلة الأعداء والنقطة الأخيرة هي في هذه المقدمة يا أحبتي هي ما هي مصادر السيرة النبوية أو من أين جاءت السيرة النبوية هذه سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى ضمن مقدمة أخرى واليوم نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إنجاز وإكمال ما تحدثنا عنه اليوم في هذه المقدمة لأن الظروف والأحوال هي هائجة نحن لسنا في استقرار نحن لسنا في وضع آمن نحن لسنا في ظروف مطمئنة نحن راكبون على أمواج البحر لا ندري أين ترمي بنا هذه الأمواج لا ندري ماذا سيكون مصيرنا غدا على أي حال نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وبما أن الإخوة جزاهم الله تعالى اقترحوا علينا أن نواصل دراسة السيرة النبوية باللغة العربية لأن فهم اللغة العربية إلى جانب فهمنا للسيرة النبوية وإن لم نكن من أهل هذه اللغة نحن جميعا نحن بشتون نحن أفغان هذه ليست لغتنا ربما نخطئ فيها ربما تعابيرنا تكون فيها نوع من الركاكة ربما هي يعني لغتنا لا تكون على ذلك المستوى الراقي الذي هو عند أهل هذه اللغة ولكن مع جميع هذه المشاكل بما أننا نعيش يعني في ظروف مبطربة في الجبال في المشاكل في ظروف الأمن والخوف في القتال في الهجرة فما لا يدرك كله كما يقول العلماء لا يترك جله فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لتعلم اللغة العربية وأن يوفقنا لدراسة السيرة النبوية وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم على إتاحتكم لهذه الفرصة وبارك الله في علومكم وفي أعماركم وفي أعمالكم واستعملكم الله تعالى فيما يحبه ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك